أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل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 119. ومن ثرف عليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 110. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أي يُسِلَّنَّ لِيَ حَمْدَشِراتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلَتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا مِن قَبْرِكَ رَوْسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَ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 يجعله كسفا ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده من عباده إذا هم يستبشرون